كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه لداء خفيا قال رب إني وهنى العظم مني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 يا يحيا خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وذكاة وكان تقيا وَبَرَّا بِوَالِدِهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ الْوِلَدِ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا وَالْقُرْفِ الْكِتَابِ مَرْضِيًا إِذِ اتْبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَا كَانَ شَرًّا فاتخذت من دونهم إجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثلنا بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لآب غلاما زكيا قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشرا ولم أكو بغيا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 فأزاء المخاض إلى جزع النخلة قالت يا ليتني ميت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فنذاها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا ما هو الذي اليك بذئن نخلت تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فام 114. إما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا 115. فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد شيئا فريا يا أخت ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا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 وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا ذَلِكَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ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 وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ تَفَرَّقَ الْأَحْزَابُ مِن بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِمَّا يَشْهَدُ يَوْمَ عَظِيمٍ أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَ كوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون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 اق وَيَعقوب وَكُلًا جَعَلْنَا نَبِيًّا وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُم مَّثَٰنِصَ صِدْقٍ عَلِيًّا وَذْكُرُ فِي الْكِتَابِ مُوسَى إنه كان مخلصا وكان رسول النبيّ وناديناه من جانب الصور الأيمن وقربناه نجية ووَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا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 واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عنيا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم من ذرية آدم ومن منحملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن منأدنا وجب بينا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 رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أئذا ما ميت لسوف أخرج حيا لا يذكر الإنسان 113. الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا 114. فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم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 كان على ربك حتما مقضيا ثم ننزل الذين اتقوا ونذروا الظالمين فيها جثيا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا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 قل من كان في الظلالة فليمدد له الرحمن مزا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف ذندا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 أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمذ له من العذاب مذا ونرثه ما يقول ويأتينا فرضا واتخذوا من دون الله آسان 117. ليكونوا لهم عزا 118. كلا 119. سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا 110. ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأذهم أزا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 تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أَنْتَ عَوْنُ الرَّحْمَنِ وَلَذًّا وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتي يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا صالحات سيجعل لهم الرحمن نذ فأينما يسرنا بليسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوم النذ وكم أهلكنا قبلهم من قرب